وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه الغر الميامين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى أ ت ا ه م اليقين من ربه فما بدلوا تبديلا عباد الله إ ن من أ ب ر ز سمات عصرنا و أ و ض ح معالمه أ ن إ ي ق ا ع ا ل ح ي ا ة فيه سريع مع ك ث ر ة الشواغل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 إ ل الا و ا ق ب ر أفضع منه م رأيت منظرا من المناظر قط مخيف من إلا قط وكان القبر أ ف ض ع منه جاء بالنصوص التي يخوف بها العباد وحثهم على ذلك روى أ ن س بن مالك رضي الله عنه و أ خ ر ج ذلك الحاكم في المستدرك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بكى من خ ش ي ة الله تعالى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 يقولون ذلك بتصرفاتهم فلا تجد خوفا ولا قلقا ولا وجلا إ ن أ ه ل ا ل إ ي م ا ن من صفاتهم أ ن ه م يخافون و إ ن أ ج ل ا ل خ ش ي وإن, أجل الخشي وإن أجل الخوف أجل هو الخوف بالسر من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب إ ن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم م غ ف ر ة و أ ج ر كبير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 بعد أ ن ظهر دعاه السوء الذين يشككون في الغيبيات جاء من يقول أ ن ه لا منكر ولا نكير ولا قبر ولا سؤال ولا عذاب وصادف ذلك هوى في نفوس بعض الناس حتى قال بعض الناس لي والله أ ن ا من زمان ا ل غ ب ر د ما مطمئن م ل ه لكن بعد كلام الشيخ دا تماما, تماما في عذاب غبر هكذا ب د أ الناس ينسون ا ل أ و ج د ي ا ت والثوابت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 هو الذي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن مسعود ي ق ر أ عليه ا ل آ ي ا ت قال ا ق ر أ علي قال ا ق ر أ عليك وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري ف ق ر أ عليه من النساء حتى اذا بلغ قول الله جل وعلا فكيف اذا جئنا من كل ا م ة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال له حسبك فاذا عيناه تدرفان الدموع يبكي ان هذه الدموع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 فكيف إ ذ ا جئنا من كل ا م ة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء ا ل ش ه ي د ة هل ر أ ي ت م ح ك م ة في الدنيا كيف يقف الناس أ م ا م القاضي إ ذ ا كان المتهم في قفص الاتهام يضحك والشاهد الذي سوف يؤدي ش ه ا د ة وينصرف ولا شيء عليه يبكي سبحان الله الشاهد يبكي والمتهم نحن المتهمون الذين سوف ينشد علينا لا نبكي ولا نعرف ذلك لو تعلمون ما أ ع ل م لضحكتم و قليلا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 خروا سجدا وبكيه تراهم ما الذي ابكاهم وهم الانبياء والرسل والكمل والخلص ما الذي ا ب ك ا ه أ ابكاهم معرفه الله ابكاهم معرفه ما ينتظرهم الايات التي تلوتها يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب, يخافون سوء الحساب. ليس من العداله الالهيه ولكن من سوء اعمالهم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 أ ه و ط غ ي ا ن ا ل م د ن ي ة أ ه ي ق س و ة الماده ا ه ي ا ل إ ب ا ح ي ة و ا ل إ ن ح ل ا ل اهي ا ل م ك ر ا ت التي أ ل ف ن ا ه ا بعيوننا أ ه ي ا ل أ غ ا ن ي ا ل م ا ت ن ة التي نسمعها باذاننا اهي مواسم الخير التي تدخل علينا كعشر ف ا ض ل ة هذه ونحن في العشر الأو... في الاوائل من ذي الحجه في اشهر الحج من الناس من يغني ومنهم ن يضحك ومنهم ن يفسق و ا ل إ ذ ا ع ا ت اربع وعشرين س ا ع ة هنا ش ي ء إ ن ج ل ي ز ي وشي عربي وشي مانجو وشي افئم اربعه وشي سته وتسعين وشي ما تعرف كل اغنى بغنوا و أ م ث ل ه م ط ر ي ق ة ا ل ب ن د ح دير احسن من ا ل بغنوا كمان ما ديح شغال اربع وعشرين ساعه ما اين الخوف من الله عز وجل أ ي ن الخوف في ح ي ا ة الناس روى البخاري ومسلم وابو داود و ا ل ن س ا ء في السنن ان من حديث عبد الله بن عمري بن العاص أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس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 والنعال ا ل س ب ت ي ة النعال ا ل م ص ن و ع ة من جلد البقر وسميت ب ا ل س ب ت ي ة ل أ ن ا ل س ع ر يثبت أي يؤخذ ب ا ل ك ل ي ة ولقد ر أ ي ت صاحب السبتيتين أ خ ا بني ا ل د ع د ع وهذا قومه أ خ ا بني ا ل د ع د ع يدفع ب ع ص ا ت لها شعبتين في النار عندهم في عصايا م ل ا ئ ك ش ي ل ه ا فيها شعبتين ماسكين العصايا من طرفه و ي ن الزفه ودخلوا في النار ولقد ر أ ي ت صاحب السبتيتين أ خ ا بني ا ل د ع د ا ء يدفع في النار ب ع ص ا ت لها شعبتين ولقد ر أ ي ت صاحب المحجن كان يسرق الحجاج ة المحجن عصا لكنها في آ خ ر ه ا م ق و س ة عصا م ق و س ة ولقد ر أ ي ت صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجاج ة متكئا على محجنه في النار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 ي د ع ولكن ن يقول قاموا لك ان يكون هناك م م افضل من المطاعم ويكون هناك افضل من المطاعم ذ ي ي ل ويكون ن إنما هناك افضل من ا ل ل ه م ه م ج ل ا ل الدين م ل ك ش ه كان من الملوك وكانت هنالك ج ا ر ي ة في القصر تنظف وتفعل فخلى بها م ر ة القصر فيه غرف ك ث ي ر ة جدا خلى بها وكان وسيما ملك كان ما وسيم بدو وسيم ا ل ن ع م ة دي ب ت خ ل ي زول المكيفات دي ب ت خ ل ي زول ا ل أ س و د يعني لونه مفتش بعدين فرق ب زول ب ض ر ب العنب كل يوم وزاد بضرب ا ل د ك و ة والطماطم كان ما سمح ب ق بسمح الواحد كان شيل ويقول كل يوم ب ي أ ك ل عنب وتفاح بك بسمح ر ج ا ل ك كده بسمح جدر لا حاجه ملك وسيم ومجيه وتمام التمام خلا بها ثم أ ر ا د ه ا ولا تستطيع أ ن تمنع الملك تخاف بطشه قالت له يا أ ي ه ا الملك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 ورجل دعته ا م ر أ ه ذات منصب وجمال فقال إ ن ي أ خ ا ف الله إ ن الذي يخاف الله هو الذي يحجز عن محارم الله هو الذي يمتنع عن ارتكاب الفواحش وركوب المعاصي واستمراء الذنوب و ا ل ج ر أ ة على المخالفات هذا الذي يخاف الله ح ق ي ق ة إ ذ ا س ك ن الخوف من الله في قلب من القلوب نعم قال ابن عمر طالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أ ك ث ر من م ر ة يحدث عن رجل في بني إ س ر ا ئ ي ل يسمى ذ ا الكفل جاءته ا م ر أ ه محتاجه وكان يفسق بالليل والنهار زول مارج للفواحش والمعاصي عديم يفسق بالليل والنهار فجاءته ا م ر أ ه محتاجه فراودها عن نفسها فرضيت ف أ ع ط ا ه ا ستين دينارا ثم لا جلس منها مجلس الرجل من زوجته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 قال لها تخافينه ولا أ خ ا ف ه تخافي الله لما أ خ ا ف انو لطيب فقام من عندها وترك لها الدنانير فمات في ليلته, بويد الله. بل هو فمات في ليلته. فوجد د كما قال ابن عمر وسمع ذلك مرات لا مرة ولا تقال طوال رسول كان بيكلم بالحديثة كان أصحابه مرة قال ف أ ص ب ح و ا وقد كتب على باب داره إ ن الله غفر لذي الكفل غفر لهم فعلموا انه مات فدخلوا داره فكفنوه ثم, ثم قبروه من سوء زودم شعل ما في ه الله كتب لهم في الدار ب ر ا إ ن الله غفر لذي الكفل ف أ و ح ى الله إ ل ى نبيهم بما حصل وجاءنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا ط ر ي ا الخوف من الله مهم الخوف من الله مهم ا م ر أ ة م س ك ي ن ة و ج م ي ل ة جدا وزوجها بسيط كان حمالا عتالي حمال عتالي لكن زمان ا ل ع ت ا ل ة علما ء مطرف ا بن عبدالله بن الشخير أ ج ر عتالي من السوق ق ولكن و ي ل ب ان ل يكون الحمد لله يرفع التاني يقول استغفر الله الحمد لله استغفر الله الحمد لله ما تونا س م ع ه ولا حد في زرقا ما لغزو ت و ن سماعه بس بشكل سكت ما بدا يقول سبحان الله س ب ح ا الله الله ما يفتح على يقول سبحان الله يقولك الحمد لله تملا الميزان واحدة الحمد لله و ح د ا ت م ل أ الميزان نس ا م ا ي د ر ي ق و ل الحمد لله زي ما بحكينا ل س في واحد أ اتزن م ل ي و ن جني د ل ل ي ومشوفوم أ س أ ل أ ي ز و ن من ح ا ل ه البولك ل الحمد لله أ د ي ن ي طوالي مجانا س ر ل ك ش ا ت واحد واحد أ ح و ا ل كيف م ك ق ا لا والله ك ر ه و ن ا ا ل ك ب ا ر ي ن غ ف ل ن ا ونسال ا ح ر ك ة ق ا مالنا و ع ي مجانا سال ام جاد ق ا ل و ا لها ترخيص ستميتلف و ترخيص بس تميتلف و ترخيص بس تميتلف و ترخيص بس تميتلف و ترخيص بس تميتلف و ترخيص بس تميتلف و ر خ ي ص بس تميتلف و ت ر خ ل ل ه س تميتلف و ر خ ي ص بس تميتلف و ترخيص بس تميتلف و ت ر خ ي ا ل س تميتلف و ترخيص بس تميتلف و ترخيص بس له خ ي ص بس ترخص بس ترخصوص بس ترخصوص بس ترخصوص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 قال له لما نوصل البيت قال له و ص ل ا ل ب ي ت ق ان ل ذ ا ر ن ص ح ك ا ل ق ر آ ن أ ف ض ل لك من التسبيح من ويقول ان القران في ا ل ح ر ف ب ي ح ي ح س ن ا ت أ ت ح ف ظ ا ل ق ر آ ن أ ت ح ف ظ شيء م ن القران آ ن ق ل أ ا أ ح ف ظ ا ل ق ر آ ن ك ل على ه ا ت و ن ق ا ل له أ ن ا ح ف ظ ا ل ق ر آ ن ك ل ه من أ و ل حد أ خ ر حفظ كله ق ا ل ط ي ب م ا ت ق ر أ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 و ه ي ج م ي ل ة لما فيها زول م ص ل ط أ م ي ر من ا ل أ م ر ا ء وثري من ا ل أ ث ر ي ا ء وغني من ا ل أ غ ن ي ا ء قالها راجل أ ن ت مكانتك أ ع ل ى م ن ك د ه طبعا ا ل م ر ى بلي فرصه ا ب ا ل س ا ح ل حسام رزيدي ك ن ق و ل ل ك كلام رديف ي الزمن د ه ي ل ي فرصه ا عادل قال لي أ ن ت مغامر ت ل م ي ك د ه أ ن ت مروجي ب تسير أ ن ت مروجي ولاتي خدمات في ا ل ب ي ت أ ن ا ب ج ي ب ل ك م ي ة خ د ا م ة يخدمني و أ س ك ن ك في قصر و د ه ا س م ه ا ل ت خ ب ي ب ومن ه و أ ك ب ر الكبائر من خ ب ب ا م ر أ ة على زوجها لما يرح يحتاجون ل بان ي ي و ن لدينا م ن ر ا ج ل ة و د ا ر ي ع ر س ه هذا مجرم كبيرنا طبعا ً ده م ا يصلي ح في م س ل س ل ا ت ا ل نفسه كان شافهم سلطعين بلغوين بلغوين ا م س ل سلطعت ا ا ت ف ه ن ا ق ا ل ت له كذا ق ا ل له كذا قال لي ا ن ت محقامك عالي أ ن ت ي مرا جا ء جمالك ده قال مقنبلك مع راجل عالتالي والله لي أنا أجيب ليه قال لي أ ن ا أ ج ي ب لي كل س و ا ن ي خ د م ن ك قلت ليه إ ن ه و إ ن أ ص ب ح في أ ط م ا ر ي هدوم م ط م و ر ة إ ن ه و إ ن أ ص ب ح في أ ط م ا ر ي ونقص من المال واليسار أ ج ل ع ن ي من ابي وجاري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 ويوم العرض يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين وصلى اللهم وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم